كتلة <تصفيق> إيج. <تصفيق> أربعة وتسعون. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أربعة وتسعون. قت حروف العطف واحد. حروف العطف واحد. وارج انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر bari, <تصفيق> انتظر حتى انتهي <تصفيق> انتظر حتى انتهي bari, <تصفيق> amigo, انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود Várok, amíg megszárad a haja. Intazr, Hatta yúzbihá šári jáffán. Antazr, hattá yúzbihá šári jáffán. Várok, amíg befejeződik a film. Intazr, hattá yenthéj el film. Intazr, hattá yenthéj film. Várok, amíg zöld a jelző lámpa. حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر. حتى تصير الإشارة خضراء. بيكر متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ ميك أنياريس سنة ألف. حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. إيجان، ميلوت، مكَّزُدُّي كَانَ يَارِسْنَت. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. جاودسكي أتتُوت، ميلوت، أَلْكَزُدُّي أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح <San> السقف. قبل أن يبدأ الشتاء. بس كذت. ميلت. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. جُد بع النافذة قبل أن تخرج. اغلق النافذة. قبل أن تخرج. ميكوريوس هذا. متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ وطنيتاش أوتان. هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ إجابة ميوتان بفيزدت أوطنيتاش. نعم.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 مُيُوَتَانْ من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. من بعدما ذهب إلى أميركا، أصبح ثرباً.